أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر الخاعاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه أنا لتفكنا عن آلهتنا فتنا فتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم ولكنني أراكم قوما تجهلون فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل تدمر كل شيء بأمر ربنا. تدمر كل شيء بأمر ربنا. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. ولقد مك كناهم في ماء إِنَّا كُنَّا كُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا وَجَعَلْنَا نَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَثْقِيلَةً فَمَا, فما ولا أَفِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إذْ كَانُوا إذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَقَّ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا